يوم ترونها ترهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترن سكار وما هم بسكار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 إنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعد فإن فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علاقه ثم من مضغة مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم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 وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَارْكَعِ السُّجُودَ وَاذْفَافِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ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 ما يقضوا تفتهم واليوفن ذرهم واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يَعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فاجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء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 وبشّر المخبّتين الذين إذا ذكروا الله وجلت حُلُبُهم والصابرين, والصّابرين على ما أصابهم والمقيم الصّلاة ومن رزقناهم ينفقون لكم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 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات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 في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمر وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط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 معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أَوْ آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.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 منه حتى تاتيهم الساعه بغته حتى تاتيهم الساعة بغتة او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم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 ذلك بأن الله يُولِجُ الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.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 يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشذر من ذلك أن نار الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمغلوب ما قدر الله حق قدره ان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 فَنَعْمَلُ مَوْلَا وَنَعْمَ النَّصِيرُ